بُوَكْ 2. أَنْدَرْتْ. أَرْبَعَةَ عَشَرْ. <مت��> <تصفيق> <تصفيق> <مت <Tikki> <متوس> <تصفح> أَرْبَعَةَ عَشَرْ. رَانْكْ لَارْ. الأَلْوَانْ. الأَلْوَانْ. كَارْ <بيزدر> <تصفيق> الثلج أبيض جنش سردر الشمس صفراء الشمس صفراء البرتقالة برتقالية البرتقالة برتقالية كراز Hamra. kerza hamra. Gökyüzü, Mavidir Al-Sema'a, Zerka'a al Çimen, Yeşildir Al-Uşbu, Akhdar Al-Uşbu, ahdar Toprak, Kahverengidir التربة بنية التربه بنيه غلوت غريدر السحابه رماديه, السحاب رمادية. إطارات العجلات سوداء. إطارات العجلات سوداء kar ne renktir beyaz ma lonu selc abyad ma lonu selc abyad Güneş ne renktir sari ma lonu şems asfar ma lonu şems asfar portakal ne renktir تورنجو ما لون البرتقالة برتقالي ما لون البرتقالة برتقالي كرز ما لون الكرز أحمر ما لون الكرز أحمر ما لون السماء أزرق. ما لون السماء أزرق. كمان نرِنْجْتِر يشيل. ما لون العشب أخضر. ما لون العشب أخضر. تبرك نرِنْجْتِر كهفَرِنْجِي. ما لون التربة بنيّة. ما لون التربة؟ بنيّة. بلط نرّنكتر. غري. ما لون السحابة؟ رمادي. ما لون السحاب؟ رمادي. لاستيكلر <تصفيق> سياح. ما لون إطارات العجلات؟ أسود. ما لون إطارات العجلات؟ أسود